بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ودحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما تواها جورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما شاء الله وسيها ترك الذبوه بعقرها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها